فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن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 وَأَعْلَمُ بِكُمْ إذْ أَنْشَأْتُم مِنَ الْأَرْضِ وَإذْ أَتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّ أَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكَدَ أَعْيُدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى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 وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا